صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لا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 لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إلَّا عَدَلَ خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الْرِّيَاحَ لَوَاقِحًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَاسْقِينَكُمُ فأسقينكمه وَمَا أنتم له بخاصين وإننا لنحن وإننا لنحن نحيي ونموت ونحن الورثون ولقد علمنا المستقدين منكم ولقد علمنا المستأقرين وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ